قال المؤلف رحمه الله وقوله في هذه الآية الكريمة وجعلنا بينهم موبقا اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات الأولى في المراد بالظرف الذي هو بين والثانية في مرجع الضمير والثالثة في المراد بالموبق سنذكر هنا أقوى لهم وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى أما الموبق فقيل المهلك وقيل واد في جهنم وقيل الموعد قال صاحب الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وجعلنا بينهم موبقى يقول مهلكا واخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله موبقى يقول مهلكا واخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله موبقى قال واد في جهنم وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله وجعلنا بينهم موبقاء قال هو واد عميق في النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلاله وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر البكالي قال الموبق الذي ذكر الله واد في النار بعيد القعر يفرق الله به يوم القيامه بين اهل الاسلام وبين من سواهم من الناس واخرج ابن ابي حاتم عن اكرمه في قوله تعالى موبقا قال هو نهر يسيل نارا على حافتيه حيات امثال البغال الد فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال إن في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها غليظ وموبق وأثام وغي انتهى كلام صاحب الدر المنثور ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من البصره أن الموبق الموعد واستدل لذلك بقول الشاعر بحاد شرورا والستار فلم يدع تعارا له والواديين بموبقي يعني بموعد والتحقيق أن الموبق المهلك من قولهم وبق يبق كوعد يعد إذا هلك وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل ولغة ثالثة أيضا وهي وبق يبق كورث يرث ومعنى كل ذلك الهلاك والمصدر من وبق بالفتح الوبوق على القياس والوبق ومن وبق بالكسر الوبق بفتحتين على القياس وأوبقته ذنوبه أهلكته ومن هذا المعنى قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا أي يهلكهن ومنه الحديث فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها وحديث السبع الموبقات أي المهلكات ومن هذا المعنى قول زهير ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبقي وقول من قال إن الموبق العداوة وقول من قال إنه المجلس كلاهما ظاهر السقوط والتحقيق فيه هو ما قدمنا وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة بين فعلى قول الحسن وموافقه وافقه أن الموبق العداوة فالمعنى واضح أي وجعلنا بينهم عداوة كقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآية وقوله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا الآية إلى غير ذلك من الآيات ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا وقال بعض العلماء المراد بالبين في الآية الوصف أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم يوم القيامة كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا وكما قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وكما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ونحو ذلك من الآيات وقال بعض العلماء جعلنا بينهم موبقا جعلنا الهلاك بينهم لأن كلا منهم معين على هلاك الاخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون وقوله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ومعنى هذا القول مروي عن ابن زيد وقال بعض العلماء وجعلنا بينهم موبقا أي بين المؤمنين والكافرين موبقا أي مهلكا يفصل بينهم فالداخل فيه في هلاك والخارج عنه في عافية وأظهر الأقوال عندي وعجراها على ظاهر القرآن أن المعنى وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقا أي مهلكا لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الآية وقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الآية وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية وقال ابن الأعرابي كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقا نقله عنه القرطبي وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله بينهم قيل راجع إلى أهل النار وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا وقيل راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه لأن الله يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ثم قال مخبرا عن العابدين والمعبودين وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا يفصل بينهم ويحيط بهم وهذا المعنى كقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم الآية أي فرقنا بينهم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويوم يقول قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة بالياء المثنات التحتية وقرأه حمزة نقول بنون العظمة وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله أي يقول هو أي الله بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء